بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. منقِع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم مع تفسير, تفسير سورة, سورة البقرة من, من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الطالع.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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفترئه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صل وسلّم وزد وبارك عليه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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في تفسير سورة البقرة أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله ما زال الحديث موصولا بفضل الله تعالى في صفات المتقين الذين تحدث عنهم ربنا جل وعلا في أوائل سورة البقرة فقال تعالى الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه أنه من عند الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مع أن الهداية للناس جميعا مع أن الكتاب أي القرآن يهدي الناس أجمعين ولكن الله جل وعلا خص المتقين هنا لأنهم هم المنتفعون بالتقوى لأنهم هم المنتفعون بالهداية أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من هؤلاء ثم قال تعالى من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يتحدث الله جل وعلا في بداية هذه السورة عن صفات المتقين ثم بعد ذلك يتحدث عن الكافرين في آيتين ثم يتحدث بعد ذلك سبحانه وتعالى في ثلاث عشرة آية عن المنافقين نسأل الله العافية من الكفر والنفاق وسيأتي الحديث معنا إن شاء الله تعالى في صفات الكافرين والمنافقين بعد ذلك فنحن الآن في صفات المتقين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ولعلنا تحدثنا في الإسبوع الماضي والذي قبله عن معنى التقوى ثم تحدثنا عن شرف التقوى وأهميتها ثم نحن الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث في صفات المتقين ما هي صفات هؤلاء إن المؤمن إذا رغب في الخير رغب وإذا خوف من الشر هرب ولا خير في من إذا زجر لا ينزجر وإذا أمر لا يتمر فبعد أن تحدثنا عن شرف التقوى قد يقول قائل أو يسأل سائل أنا أريد أن أكون من هؤلاء ما هي صفاتهم أول صفة من صفات هؤلاء في القرآن أنهم يؤمنون بالغيب إيمانا جازما قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ما معنى الإيمان قال العلماء الإيمان لغة التصديق فمعنى يؤمنون بالغيب أي يصدقون بالغيب ومنه قول إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وأيضا قال الله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه فآمن معنى الإيمان عند علماء اللغة أي التصديق ويزاد عليه شرعا القول والعمل فالإيمان شرعاً تصديق وقول وعمل قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح والجنان هذا معنى الإيمان والإيمان كذلك هو ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه عند البخاري حينما قال بينما نحن عند النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر فذكر الحديث وفيه فأخبرني عن الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام في إجابته على السائل جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذا أيضاً معنى الإيمان الذين يؤمنون بالغيب أن يصدقون بالغيب والغيب إخواني كل ما غاب عن العباد وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه الإيمان بالملائكة والكتب المتقدمة وكذلك الرسل المتقدمون واليوم الآخر والجنة والنار ولقاء الله عز وجل وكل ما ذكر في القرآن من الغيوب ومنها أيضا الإيمان بالقدر وبعض العلماء قال إن الذين يؤمنون بالغيب هم الذين آمنوا برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ولم يروه يعني نحن الذين آمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم نره فالإيمان بالغير أي يؤمنون بالنبي عليه الصلاة والسلام أو هؤلاء القوم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم ولم يروه هذا من معاني الإيمان بالغيب ومن العلماء من قال أيضا يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالله عز وجل باعتبار أننا لا نرى الله تعالى في الحياة الدنيا وإلا فقد قال الله عز وجل فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ فَمِنَ الإِيمَانِ بِالْغَيْبِ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنْتَ مَا رَأَيْتَهُ وَلَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَنْ يَرَى مِنْكُمْ أَحَدٌ رَبَّهُ فِي الدُّنْيَا طَبْعًا بَعْضُ الْمَجَانِينِ يَخْرُجُونَ عَلَيْنَا فِي زَمَانِنَا نحن رأينا الله تعالى هذا كذب وهذا خلل لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لن يرى منكم أحد ربه في الدنيا طب في الآخرة أهل الإيمان يرون ربهم قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال تعالى للذين أحسنوا الحسن ويه. وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب إبقى الغيب هو ما غاب عن حواسنا مما أخبرنا الله عز وجل بوجوده أو أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم كالإيمان بالله وملائكته والإيمان بالآخرة ولا شك أن هذه الصفة هي أخص صفاتهم فإنها التي تدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والانقياد الكامل لأمر الله عز وجل ونهيه وهذه الصفة هي أول صفة وصفهم الله تعالى بها في كتابه الكريم فقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين من هم يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب فأول صفة في القرآن من صفات هؤلاء أنهم يؤمنون به بالغيب ثم قال بعدها ويقيمون الصلاة القيام على الشيء المداومة عليه كما قال تعالى إلا ما دمت عليه قائمة قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها الحديث فالشاهد هنا أن القيام على الشيء معنائه المداومة عليه فمعنى يقيمون الصلاة أن يداومون ويحافظون ويواظبون على الصلاة أم على الصلوات الخمس على الصلوات الخمس أحياناً تأتي الكلمة في القرآن مفردة ويراد بها إيه؟ الجمع كما قال الله تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ولا الكتب في الآية الكتاب طيب لو كان الكلام على نفس النسق لقال إيه الكتب فبعث الله النبيين النبيين جمع ولا مفرد جمع فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب المراد بالكتاب هنا إيه الكتب. قد تأتي الكلمة مفردة في القرآن ويراد بها الجمع وهذا جائز في اللغة فقال الله تعالى ويقيمون الصَّلَاةِ يعني يقومون إِيه؟ الصلوات الخمس ويلتحق بالصلوات الخمس النوافل عند من؟ عند أهل الفضل والتقى أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء يبقى المراد بإقامة الصلاة المحافظة عليها وأداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها وكذلك ملازمتها جماعة في الفرائض والإكثار من النوافل فمعنى يقيمون الصلاة أي الصلوات الخمس طب قد يقول قائل أو يسأل سائل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 إقامة الصلاة فنة عند جمهور العلماء طيب من ترك إقامة الصلاة يعني مثلاً أصلتش فرض في جماعة أصلتش مثلاً العشاء في جماعة وبعدين صلت وحدك في بيتك هل تلزم بإقامة الصلاة ولا ممكن تدخل في الصلاة على طول بدون إقامة قال العلماء لا إعادة على من تركها إقامة الصلاة ثنة عند الجمهور ولا إعادة على من تركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصلاة تحريمها التكبير اللي هي تكبير الإحرام الله أكبر كده إيه دخلت في الصلاة تحريمها التكبير اللي قبل الصلاة الإقامة دي ثنة عند جماهير العلماء لا صلة للإقامة بصحة الصلاة أو بطلانها والله تعالى أعلى وأعلم طيب هناك حديث يقول فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة طبعا المراد بالأذانين هنا هي. الأذان والإقامة العرب كان يطلقون على الشيء إذا اقترن بشيء آخر اسم الشيء الآخر إذا غلب عليه يعني على سبيل التغليب يعني يقولون مثلا رأيت الشمسين يعني الشمس وإيه؟ والقمر يقولون جاء العمران يعني جاء مين؟ يقصدون بذلك أبا بكر وعمر وردي الله عنهما إلى غير ذلك فحديث بين كل أذانين صلاة أي بين الأذان والإقامة صلاة هذا معنى الحديث يقول الله تعالى ويقيمون الصَّلَاةِ أي الصلوات الخمس ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وأيضا ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي العمل أفضل فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة لوقتها وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل ترون أن ذلك يبقي من درنه شيئا قالوا بلى يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا وقال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدسي يا <تصفيق> ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة اللي أم أربع ركعات إيه اللي إيه <تصفيق> الضحى يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخرة وأيضا عليه الصلاة والسلام يصبح على كل ثلامة من أحدكم صدقة يعني أي ثلامة الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يصبح على كل ثلامة يعني على كل مفصل من مفاصل الجسد في كل يوم عليك أن تتصدق بصدقة عن كل مفصل من هذه المفاصل طيب في جسد الإنسان كم مفصل 360 مفصل يعني لو تصدقت بربع جنيه ومعكش ربع جنيه ينفع للصدقة في هذا الزمان لو اديت الفقير هيجمفه الشك أقل حاجة جنيه اضرب جنيه في تلتمية وستين محتاج أدئيه في اليوم الواحد تلتمية وستين جنيه خبر بيض هو أنا بأبة كام عشان أطلع تلتمية وستين جنيه في اليوم الواحد يقول عليه الصلاة والسلام يجزئ عن ذلك ركعتان من الضحى يعني لو صليت ركعتين الضحى هيساو التلتمية وستين جنين لانتعاو تطلعهم كل يوم يجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى فلا تنسى عبد الله هذه الصلاة فهي صلاة عظيمة واضب عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال تعالى ويقيمون الصلاة الصلاة لغة إيه الدعاء قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وإيه أصل عليهم يعني وإيه وادع لهم كما في الحديث وإن كان صائما فليصلي يعني إن كنت صائما ودعاك أخوك للطعام فعمل إيه ادع له بالبركة قل له والله نصائمها دعي لك وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعوا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفر. لما حث صلى الله عليه وسلم على إخراج الصدقات فخرج آل أبي أوفر بصدقاتهم فدع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفر. فمعنى الصلاة في اللغة الدعاء وتطلق الصلاة على القراءة قال الله تعالى في سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافد بها وبتغي بين ذلك سبيلا وتطلق أيضا على العبادة قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه صفيرا وعويلاً وصراخاً وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصديه إلا مكاءً وتصديه فتطلق الصلاة على القراءة أيضاً قال الله عز وجل ويقيمون الصلاة فالقيام بالصلاة هنا أي الوقوف بين يدي الله عز وجل لأداء الصلوات الخمس ويلحق بالصلوات الخمس النوافل عند أهل الفضل والتقى بصفة مخصوصة الوقوف بين يدي الله تعالى بصفة مخصوصة هذه الصفة دلنا عليها من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن نصلي الصبح ركعتين الظهر أربع ركعات العصر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء أربع ركعات الذي علمنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقيمون الصلاة وهذه فائدة السنة لأن القرآن أت فيه الكلام عام ويقيمون الصلاة طب هصل الزاي ومما رزقناهم ينفقون طيب هتصدق الزاي من اللي علمني النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكما أن القرآن وحي فإن السنة أيضا وحي قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى قال تعالى في صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يعني ومما أعطيناهم يتصدقون ويخرجون والمراد بالنفقه هنا قال بعض العلماء الزكاة المفروضة وقال بعضهم إنها النفقه على الأهل وقال بعضهم إنها صدقة التطوع والصحيح والله تعالى أعلم أنها عامة في كل أنواع الإنفاق فيدخل فيها صدقة الفرد ويدخل فيها أيضا صدقة النفل ويدخل فيها أيضا الإنفاق على الأهل إلى غير ذلك من أنواع النفقة الواجبة والمستحبة وهذا الذي اختاره شيخ المفسرين الطبر رحمه الله تعالى طب قد يسأل سائل فيقول هل يستحب الإنفاق على الدوام يعني لازم أنفق على الدوام قال العلماء الإنفاق له فق كسائر المثائل الشرعية التي تحتاج إلى فق فأحيانا يجب الإنفاق وأحيانا يستحب وأحيانا يباح وأحيانا يكره وأحيانا يحرم شأنه شأن أكثر المسائل الفقية كالزواج كتعدد الزوجات أحياناً يستحب التعدد أحياناً يباح أحياناً يكره أحياناً يحرم فهو على حسب الشخص الذي سيعدد الذي سيقوم بالزواج الثاني أو الثالث أو الرابع فشأنه الإنفاق وأيضا شأن الزواج وشأن التعدد كشأن سائر المسائل الشرعية أو الفقية التي تحتاج إلى فقه فالإنفاق أحيانا يجب أحيانا يستحب أحيانا يباح لقد قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تكن بخيلا منوعا لا تعطي أحدا شيئا ولا تبسطها كل البسط، يعني لا تسرف فوق طاقتك ولا تخرج أكثر من دخلك فتقعد إيه ملوما محسورا فتقعد كالحسير كالدابة التي أسرعت في السير حتى عجزت وضعفت عن تعد مفلس مش ولا ولمليم وطبعا هذه رسالة إلى الذين يبذرون في ألوان الطعام والشراب لقد قال الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن مالك أمسك عليك بعض مالك وقد جاء أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بماله كله فقال له صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهله فقال أبقيت لهم الله ورسوله طبعا هذا الإنفاق كان على النفس أم في سبيل الله الجواب كان في سبيل الله قال العلماء لو أنفقت كل ما تملك في سبيل الله لم تكن مبزرة أما لو أنفقت مدا واحدا أو أنفقت جنيها واحدا في معصية الله أو في غير سبيل الله كنت مبزرا فالذي يتصدق بكل ما يملك كما فعل أبو بكر رضي الله عنه فلا يعد مبزرا ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان في مرض موته قال له عليه الصلاة والسلام إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس فالافضل أن تترك أهلك لا يحتجون للناس ولا يمدون أيديهم للناس بل لابد وأنتذرهم أغنياء إلا لو أنفقت مالك هذا في سبيل الله فسيعوضك الله جل وعلا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بك وعبد الرحمن بن عوف وعمر وغيرهم وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي طلحة الذي تصدق بحديقته وأبي الدحداح وغيرهم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى في صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك بما أنزل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبلك يعني على من؟ على الأنبياء الذين من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أن يتيقنون فاليقين هو ما حصلت به الثقة الموصوفون بهذه الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون قال بعض العلماء هم مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وقال بعض العلماء إن هؤلاء هم أهل الكتاب خاصة لأن مؤمن العرب تقدم ذكرهم في الآيات والراجح والله تعالى أعلم أن الآية عام فيدخل فيها المؤمن من العرب والمؤمن من أهل الكتاب ومن آمن من غيرهم كذلك وذلك لأن مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب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 إلى غير ذلك من الآيات قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون طبعاً الواو هنا في هذه الآية واو العطف عطف صفات على صفات كما عطف الله صفات على صفات في سورة الأعلى فقال سبح اسم ربك الأعلى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 وما أنزل من قبلك أي وما نزل على الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك مما نزل على الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام طب قد يقول قائل أو يسأل سائل لو أن كتابيا آمن بنبيه ثم بعث النبي عليه الصلاة والسلام فآمن به هل يأخذ أجراً على إيمانه برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد إيمانه بالنبي الذي كان يؤمن به قال العلماء نعم لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم رجل آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فأآمن به واحد آمن بنبيه وظل على ملة هذا النبي وعلى دينه فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه خاتم النبيين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 ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إلي وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم أي أن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى وهذا رد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون إيمانهم وهداهم وأن الهداية بأيديهم ففي قول الله تعالى أولئك على هدى من ربهم رد على القدرية فلم يقل ربنا سبحانه وتعالى أولئك على هدى من أنفسهم بل قال أولئك على هدى من من, من ربهم أي أن الهداية بيد الله أي أن أمر الهداية موكولٌ إلى الله قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء قال تعالى إنك لا تهدي من أحببه ولكن الله يهدي من يشاء أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من هم المفلحون هم المذكورون في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هؤلاء على هدى من ربهم هؤلاء هم المفلحون هؤلاء هم الفائزون يوم القيامة فالمفلح هو من فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب هو من أطاع الله عز وجل هو من امتثل أمر الله تعالى هو من فاز بالجنان ونجا من النيران أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء قال الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ابقى أول صفة في القرآن من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذه الصفات المتقين طب هل هناك صفات أخرى لهؤلاء نعم هناك بعض الصفات ذكرها الله تعالى في قرآنه منها أيضا من صفات المتقين حتى نتعرف على كل صفات هؤلاء في القرآن في عجالة من صفاتهم ثانيا أنهم يعفون ويصفحون من صفاتهم العفو والصفح، قال تعالى وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى قال تعالى وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ من أنَّ مَنْ تُصِفَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَأَجْرُهُ فِي ذلك على الله. كما رخبهم الله عز وجل في مغفرته إذا فعلوا ذلك فقال في سورة النور وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى في وصف المتقين والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كما في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يبقى من صفات المتقين أنهم يقظمون الغيظ كما قال عليه الصلاة والسلام من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، أت الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين ما شاء نعم إذا كظمت غيظك ابتغاء وجه الله سبحانه فستنال أجراً عظيماً على كظم الغيظ بشرط أن يكون هذا الصبر ابتغاء وجه الله أن تصبر على الأذى وعلى السب والشتم، ابتغاء وجهه سبحانه. قال تعالى، وأن تصبر هو خير لكم. قال تعالى، وأن تعفو أقرب للتقوى. فالعفو والصفح وكظم الغيظ كل هذا من صفات المتقين. فإذا قذفك شخص بمسبّة قابله أنت بعفو وصفح. وإحسان واعلم أنك ستنال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى على صبرك هذا قال تعالى ولربك فاصبر قال تعالى والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء وأيضا من صفات المتقين في القرآن أنهم غير معصومين غير معصومين من الخطايا إلا من عصمه الله عز وجل من الأنبياء غير أنهم لا يقارفون الكبائر ولا يصرون على الصغائر بل كلما وقعوا في ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي تابوا إلى الله وعادوا إليه جل في علاه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أجبع السيئة بحسنة تمحها ودل على هذه الصفة قول الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أي أن أهل التقى إذا وقعوا في ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا ماذا تذكروا عقاب الله تذكروا عذاب الله تذكروا ثواب الله فإذا هم مبصرون يعني فإذا هم قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه يعني أهل التقى حينما يقعون في الذم يتذكرون عقاب الله لا يعيشون في الذنوب ويستحلون الحرمات أقول لك يا عم إي يعني إي يعني هذا الذنب إي يعني هذه السجارة إي يعني هذه المصافحة لهذه المرأة الأجنبية إي يعني الزنا إي يعني الفاحشة يستحل المحرمات نسأل الله العافية قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب أي إياكم وصغائر الذنوب فإنما مثل صغائر الذنوب كمثل قوم نزل في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم هذا الذنب الصغير على الذنب الصغير على الذنب الصغير يصير كبيرا كما قال الشاعر خلِّ الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التُقى واصنع كماشٍ فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقِرنَّ صغيرةً إن الجبال من الحصى قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات يا عبد الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن يغفى عليه يغيب يا عبد الله لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصي انظر إلى عظمة من أنعم عليك بكل هذه النعم لا أقول لك انظر إلى نعمه عليك في العالم من حولك كنعمة الماء أو الهواء أو نعمة الصحة أو الزوجة أو الأولاد بل نظرك فيك يكفي انظر إلى اليدين والرجلين والعينين وإلى هذا الصنع البديع وقل الله ربي لا أريد ثواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من آثار قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدثه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه سبحانه وتعالى فمن صفات المتقين أنهم ليسوا بأنبياء نعم يقعون في الذنوب ليسوا بمعصومين ولكن لا يصرون على الذم بل سرعان ما يتوبون سرعان ما يعودون إلى الله جل وعلا كما قال ابن القيم رحمه الله ويحك لا تحقر نفسك فالتائب حبيب والمنكسر صحيح اعترافك بالخطأ نفس الإصابة إقرارك بالإفلاس عين الغنى تنكيس رأسك بالندم هو الرفعة أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه رابعا من صفات المتقين في قرآن رب العالمين سبحانه أنهم يتحقون الصدق فهم أصدق الناس إيمانا وأصدقهم أقوالا وأعمالا وهم الذين صدقوا المرسلين قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون من الذي جاء بالصطر قال بعض العلماء إنه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم جبريل عليه السلام وقال بعضهم أصحاب القرآن المؤمنون أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه قال ابن كثير رحمه الله هذا القول عن مجاهد وهو أصحاب القرآن المؤمنون فلقد قال مجاهد المراد بالذي جاء بالصدق وصدق به أصحاب القرآن قال ابن كثير وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين فإن المؤمنين يقولون الحق ويعملون به والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية على هذا التفسير فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقال تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إبقى أهل التقى يقولون الصدق ويصدقون الصدق أما أهل الكذب الذين يقولون الكذب ويصدقون الكذب يقولون الكذب ويصدقون الكذب, ويصدقون الكذب, ويصدقون الكذب ويكذبون الصدق هؤلاء حذرنا منهم رسول الله عليه الصلاة والسلام ووبخهم صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقة تكتب عند الله فلان بن فلان الصديق كالنبي عليه الصلاة والسلام الذي الشهر بالصدق قبل نبوته سمي بالصادق الأمين وكأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي لقب بالصديقية ثم يقول عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب نسأل الله العافية يكتب عند الله فلان ابن فلان الكذاب يشار إليه في الملائي الأعلى الكذاب يفضح أمام الخلائق يوم القيامة الكذاب كهذا الإعلامي الكذاب. الكذاب الذي ذكرته في خطبة اليوم الذي قال عن الدكتور مرسي أنه يتقاضى في عيادته تلتميت جنيه على الكش وهو دكتور مهندس ليس طبيباً هذا الذي يكذب على عوام الناس ويصدقونه لحس عقول العوام وحسبنا الله ونعم الوكيل لا نملك غيرها في ظل هذا الزخم الإعلامي وفي ظل هذا الكذب والتضليل على الإسلام والإسلاميين في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا أيضا من صفات المتقين أنهم يعظمون شعائر الله تعالى أي شعيرة من الشعائر يعظمونها كشعيرة الصلاة كشعيرة الحج كشعيرة العمرة أي شعيرة من الشعائر يعظمونها قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فينبغي عليك أن تسأل الله أولا أن يجري الحق على لسانك قبل الحكم وقبل الفصل سل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسان قل يا رب لا تستخرج مني إلا ما يرضيك عنه يا رب أجري الحق على لساني ثانيا لا تقبل هدية من أحد طرفي النزاع عبأوي أما هاتحكم في قضية بين اثنين وتقبل هدية من أحد الاثنين إذا قبلت الهدية من أحد الاثنين ستحكم له سيميل قلبك لهذا الآخر بطبيعة الحال أيضا أنصح نفسي وإياك عبد الله إياك وأن يكون عندك ميل لأحد طرفي النزاع قبل الحكم وقبل السماع من أحد طرفي النزاع. انت لسه هتسمع من السنين ما ينفعش تكون ميال لأحد الطرفين قبل الحكم وقبل السماع فمن صفات المتقين أنهم يتحققون العدل ويحكمون به ولا يحملهم بغض أحد على تركه سابعا وأخيرا من صفات المتقين في كتاب رب العالمين جل وعلا أنهم يتبعون سبيل الصادقين من الأنبياء والمرسلين وصحابة سجد الأولين والآخرين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي كونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولقد فسر بعض العلماء هذه الآية على أنها تحريض على الصدق وأمر به كما قال بذلك ابن كثير والقاسم رحمهم الله تعالى في تفسيرهما ورجح بعضهم أي بعض العلماء أنها حظ على التزام طريق الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي كونوا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيروا على منهج هؤلاء وطريقة هؤلاء وضرب هؤلاء أسأل الله أن يحشرنا جميعا في زمرتهم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا واعف عنا وارفع مقتك وغضبك عنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وللحديث بقية قدر الله لنا البقاء واللقاء في الإسبوع القادم إن شاء الله تعالى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته